بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرفك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 إن هذا لفي الصحف نودا صحف إبراهيم و.